أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وإذا وأذنت وأذنت السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وألقت وتخلت وأذنت لربها مدت وحقت وحقت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 و َ أ َ م َّ ا من َْ أ ُ و ت ِ ي َ كتابه ََُِ وراء َََ ظهره َِِْ فسوف ََ يدعو َْ ث ُ و ر ا ويصلى ََْ سعيرا َِِ ن َّ ه ُ كان ََ في ِ أ َ ه ْ ل ِ ه ِ مسرورا ًَُْ إ ِ ن َّ ه ُ ظن ََّ أ َ لن َ يحور َُ بل ََ ان َّ ربه ََُّ كان ََ به ِِ بصيرا ًَِ